وكل م ح د ث ة ب د ع ة وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار أ ج ا ر ن ي الله و إ ي ا ك م وجميع المسلمين من النار أ ي ه ا ا ل إ خ و ة م ت ا ب ع ة للموضوع السابت نحن اليوم على موعد مع ا ل خ ط ب ة ا ل ر ا ب ع ة من خطب دروس وعبر من ا ل ه ج ر ة ا ل ن ب و ي ة لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعد للخروج من الدار التي تنكر أ ه ل ه ا له و ر ف ض و ه بل وحاكموه ب ا ل إ ع د ا م واستعدوا واجتمعوا عند بيته لينفذوا فيه ا ل إ ع د ا م لما جاء ا ل ا ن من الله تعالى بالخروج فتوجه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى أ ب ي بكر الصديق ليخبره ب ا ل إ ذ ن الذي نزل من الله تعالى وكان كما سلف قد استعد أ ب و بكر ل ل ه ج ر ة مع ا ل ص ح ا ب ة المهاجرين الذين خرجوا من م ك ة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على ر س ل ك يا أ ب ا بكر فجلس أ ب و بكر ينتظر ا ل أ م ر كيف يكون و ا ل ن ت ي ج ة كيف تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث نفسه مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نزل الابن توجه رسول الله إ ل ى بيت أ ب ي بكر تقول ع ا ئ ش ة رضي الله عنها فيما رواه البخاري وغيره عنها رضي الله عنها قالت بينما نحن جلوس في بيت أ ب ي بكر في ن ح ي ا ل ظ ه ي ر ة ي ع ن ي في وسط النهار فقال قائل ل أ ب ي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا أ ي مغطيا راسه ووجهه بثوب ق ى حتى صلى الأمر لا الكافرين خططوا لإعدامه الله فجاء الحالة يطلع عليه لأنهم عليه وسلم فجاء على أحد من سرية هذه قد مستوره وجاء في هذا الوقت الذي قل ما يتحرك فيه أ ح د في الطرقات هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في س ا ع ة لم يكن ي أ ت ي ن ا فيها فقال ابو بكر فدا ي له أ ب ي و أ م ي والله ما جاء به في هذه ا ل س ا ع ة إ ل ا أ م ر ما جفر الوقت هذا الا ل أ م ر مهم قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذن س ت أ فأذن له أ ب و بكر فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر أ خ ر ج من عندك يا أ ب ا بكر أخرج من عندك وكان رسول الله يريد أ ن يتحدث مع أ ب ي بكر على الخصوص ل أ ن الامر سري يريد رسول الله أن ل ا يطلع عليه أ ح د إ ل ا أ ب و بكر ا ل ص د ي ق ل أ ن ه الصاحب في ا ل ه ج ر ة فقال أ ب و بكر وهو يعلم ما عنده في البيت إ ن م ا هي ع ا ئ ش ة و أ ث ن ا ء وعبد الله الذين تربوا على الانضباط والسريه الذين تربوا على حفظ ا ل أ س ر ا ر خصوصا ا ل أ س ر ا ر ا ل م ه م ة التي تهم رسول الله وتهم ا ل د ع و ة إ ل ى الله عز وجل فقال أ ب و بكر انما هم اهلك بابي انت و أ م ي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ف إ ن ي قد أ ذ ن لي في الخروج اني ك قد أُذِنَ لِي في اذن ل خ ر و ج أي أ الله تعالى لي في الخروج من م ك ة فقال أ ب و بكر ا ل ص ح ا ب ة ب أ ب ي أ ن ت وامي يا رسول الله ص ح المصاحبة. اريد ب المصاحبة ة يعني أ ا ل م ص ا ح ب ة يا رسول الله أ و هل س أ ص ا ح ب ك يا رسول الله في هذا الخروج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يا أ ب ا بكر فقال أ ب و بكر خذ ب أ ب ي أ ن ت و أ م ي يا رسول الله إ ح د ى راحلتي هاتين وكان أبو بكر قد هي راحلتين عظيمتين لهذه ا ل م ه م ة و هي ما تحمله هاتان الراحلتان يعني أ ب و بكر كان يستعد فلما رسول الله قال له على ر ز ل ك يا أ ب و بكر أ ب و بكر علم أ ن ه سيرافق رسول الله ف ب د أ يستعد لنفسه ولرسول الله فهي أنا فقال يا رسول الله خذ إ ح د ى راحلتي هاتين فقال رسول الله بالثمن أ خ ذ هذا الثمن ورسول الله أ ر ا د أ ن تكون هجرته إ ل ى الله عز وجل بنفسه وبماله بالثمن تقول ع ا ئ ش ة فجهزناهما أ ح س ن الجهاز أ س ر ة أ ب ي بكر ه ي ئ ت الراحلتين جهزهم ا من طعام من شراب من ق س ا ء مما احتاجه المسافر في سفره و س ي أ ت ي الوقوف مع أ س ر ة أ ب ي بكر ودورهم في الهجرة. ودور هذه م في الهجرة ه ودور ا ل أ س ر ه في الهجره و أي ا بكر س ت أ ج ر عبد الله ابن د ه اريقيط ل وكان ر ق ا ليدلهما إلى ا م ن فاستأجره ر ل صلى الله عليه ل و ي على الطريق ا ل غير المعروف ل أ ن رسول الله يريد أ ن يصل إ ل ى ا ل م د ي ن ة لا يراه أ ح د ولا يطلع عليه احد حتى الطريق المسلوك ا ل م ع ه و د لا يمشي معه فدفع إ ل ي ه الراحلتين ووعدا ا غار ثور بعد ثلاث ليال و ا هنا يام له من تس استلاقا عنه غار、ثور. ثم ف ا ر ق رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ب ا بكر وواعداه ا ل م ق ا ب ل ة ليله فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى بيته فقال لعلي كما في س ي ر ة ابن هشام نم على فراشي وتسج ب ب ر ض ي هذا الحضرمي ا ل أ خ ض ر يقال ل ن م في مكانه وعده ت غ ط بالبرد رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسلم انه ل لا يصل اليه مكروه ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم من بين ج م ا ع ة الكافرين بعدما اجتمعوا عند باب بيته يريدون أ ن يضربوه أو أن ي ضربه و ض رجل ب ة ر واحد كما خططوا سابقا خرج رسول الله من بينهم وبعدما هيا أ م و ر ه ورتب أ و ر ا ق ه وترك عليا في البيت نائما وكلفه أ ن يؤدي الودائع عنه خرج من بين هؤلاء الكافرين ت ا ل ي ا لكلام الله عز وجل وجعلنا من بين أ ي د ي ه م سدا ومن خلفهم سدا ف أ غ ش ي ن ا ه م فهم لا يبصرون راميا التراب عليهم كما في س ي ر ة ابن هشام م ت أ ك د ا أ ن الله سبحانه وتعالى سينجيه وسيخرجه سالما من بينهم فذهب إ ل ى أ ب ي بكر في الليل كما وعده فخرج كما في ر و ا ي ة عند ا ب ن ه ش ا م خرج من خ و خ ة في ظهر البيت م ب ا ل غ ة في التكتم و ا ل س ر ي ة وجور ح ن و ن و ص ب ه يعني وراء بيت ابي بكر صديق واتجه معا إ ل ى غ ا ر طور أ م المشركون ا لما علموا أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ونجا منهم وذلك باستيقاظ عليه وقيامه من المكان وكانوا يظنون أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما في المكان لكن لما استيقظ علي وفاء علموا ان رسول الله نجا فقالوا فقال له أ ي ن صاحبك قال لا أ د ر ي فقالوا له انك لئيم إنك ل لقد كنت ت د و ر كنت تنتافي تقلب كنت تتبور وكان صاحبك لا يتبور وقد انكرناه غينك قالوا منك ا ت فذهب تاتي ا ل ج م ا ع ة من الكافرين يبحثون, ذهبوا يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و ت و ج ه أ و ل ما ت و ج ه إ ل ى بيت أ ب ي بكر ل أ ن ه م يعلمون ا ل ع ل ا ق ة ا ل ق و ي ة و ا ل ص ل ة ا ل و ق ي ض ة بين أ ب ي بكر وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمون أ ن أ ب ا بكر هو المدبر هو ا ل م ه ي م هو المعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبوا جميعا إ ل ى بيت أ ب ي بكر تقول أ س م ا ء رضي الله عنها لما خرج رسول الله وابو بكر أتانا ن الباب. الباب فقالوا ر من ر ي فيه ش أ ب ج ا ع ن د ابوك ل ا قالت ا ب ق إليهم ل فخرجت ف ا أين أ ب و يا ابنه أبي بكر أين أبوك م يعلمون أنه رسول الله مع ابي ل ل ه مع أ بكر ف س أ ل و ا ابنه أ ب ي بكر أ ي ن أ ب و ك يا ابنه أ ب ي بكر قالت فقلت لا, لا ادري اين أبن هو ابي نعم وكانت لا تدري صحيح أ ن ه ا تعلم أ ن أ ب ا ه ا مع رسول الله وقد خ ر ج لكن إ ل ى أ ي ن لا تدري صحيح كانت تدري الغار أ ن ه م ذهب إ ل ى الغار لكن أ ي ن و ص ل هل وصل إ ل ى الغار أ م لا زال في الطريق لا تدري والله لا أ د ر ي أ ي ن أ ب ي فرفع أ ب و جهل يده وكان فاحشا ل ئ ي ن ا قالت فرقم خدي لطمه طرح منها قرطي ع ن ي ض ر بسطعه ه على وجهها حتى سقط قرطها من اذنيها, أو قرطيها من أذنيها يعني القرط هو مايعلق في ش ح م ة ا ل أ ذ ن كالقلول الحلقات ثم ذهبوا يبحثون ويتتبعون ا ل أ ث ر اثر رسول الله و ابي بكر فوصلت بهم ا ل أ ف ر إ ل ى الجبل حيث غار حيث الغار غار ا ف و ر فهناك ح ص ل ط عليهم ا ل أ م ر وكانوا يمرون على الغار لكن الله تعالى كان يصرف أ ب ص ا ر ه إ ل ى السماء فلا ينظرون إلى الأرض لا ينظرون الى أ ر ينظرون ض لا ل إ م ا في ا ل غ ا ر قبل الغار كانوا ينظرون إ ل ى ا ل أ ر ض باحثين عن ا ل أ ف ر مر من هنا و ا ت ف ت إ ل ى هنا وهكذا وعند الوصول إ ل ى الغار كان الله يصرف أ ب ص ا ر ه م دفاعا عن نبيه ونصره لحبيبه كان يصرف أ ب ص ا ر ه إ ل ى السماء بدليل بدليل ما جاء في البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أ ن س عن أ ب ي بكر قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وانا في الغار لو أ ن أ ح د ه م نظر تحت قدميه لابصرنا نعم لو أ ن أ ح د ه م نظر تحت قدميه لابصرنا فهذا دليل على انهم ما كانوا ينظرون الى ا ل أ ر ض و إ ن م ا كانت أ ب ص ا ر ه م ت ص ر ف إ ل ى السماء فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد على أ ب ي بكر ويقول له يا أ ب ا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما نعم إ ن ا ل م ع ر ك ة التي فيها رب العالمين سبحانه وتعالى لا شك أ ن يكون أ ص ح ا ب ه ا منتصرين لا شك أ ن ه م سينتصرون لكن ا ل م ع ر ك ة التي خرج منها رب العالمين وخرج منها دينه وخرجت منها شريعته فلا شك أ ن ا ل د ا ئ ر ة ستكون على أ ص ح ا ب ه ا وها هم, هم الفلسطينيون ولا أ ت ح د ث عن المجاهدين ولا أ ت ح د ث عن الشباب والشيب ع ن على حد سواء الذين قدموا أ ن ف س ه م على أ ك ف ه م للدبابات ا ل ي ه والصواريخ د ي ة و ا ل ي ه والقذف د ي ة اليهودي إ ع لا ء لكلمة اتحدث ل ل لا ه أ عن هؤلاء فهؤلاء نصرهم الله سبحانه وتعالى و ن س أ ل الله العلي القدير أ ن يربط على قلوبهم و أ ن يسدد رميتهم و أ ن يعلي قرايتهم حتى يلقم لليهود وها هم يفعلون. ها هي الدبابات ر و و ا ل ي ه و د ي ة التي تمركزت في الشوارع وفي الطرقات الكبرى عجزت أ ن تحسم ا ل م ع ر ك ة وها هي الطائرات تفسف من الجو عجزت أن تحسم المعركة والشباب يواجهونها في شجاعة تحسم أن يواجهونها نظرها لكن نتحدث عن الآخرين نتحدث عن الآخرين والشباب قل في قوية أين؟ أ ي ن دين الله من ا ل م ع ر ك ة أ خ ر ج و ه علقوا آ م ا ل ه م علقوا مستقبل القدس في زعمهم علقوا مستقبل فلسطين على بوش على عدو ا ل أ م ة على عدو فلسطين على عدو القدس علقوا آ م ا ل ه م على بوش وعلى تصريحات بوش وها هم يرحبون بصدور و ا س ع ة بالقرار الذي أ ص د ر ه بوش نعم وما ق ر ر بوش وما قرر بوش في ر أ ي ه إ ل ا ل أ ن ه ر أ ى أ ن الشارع العربي تحرك و أ ن المسلمين تحركوا تعاطفا مع القدس ومع فلسطين م ع بلاد الواح وبلاد ا ل ن ب و ة ومع الجهاد في سبيل مع المجاهدين فلما ر أ ى بوش و أ م ل ا ء ه ورجاله ذلك أ ر ا د و ا اجهاض هذا الحماس والقضاء على هذه ا ل ح ر ك ة حتى يبقى اليهود متمركزين في قلب ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة هذا التصريح يريد ا ل إ ج ه ا ض به على ما يمكن أ ن يكون من المسلمين أقول أيها الأحبة أرجل أما أحداث والقضية ووقائع الخطوة يكون إليها الثانية الآن الهجرة العالمين في حديث نتابع مشيرا رب عن إ ل ى ما كان يقوله رسول الله لابي بكر و إ ل ى النصر المؤزر العظيم الذي أ ي د الله به نبيه في الغار قال تعالى الا َّ فنصروه ُ فقد ََْ نصره ََُ الله َُّ اذ َ خ ر ج ه ُ الذين ََِّ كفروا ََُ ثاني ََِ اثنين إِذْ ه ُ م َ اذ رسول الله إ ِ هما َُ في ِ الغار إِذْ ِ يَكُونُ ل اذ ح ِِِِ ب ه إ ْ يكون َ رسول َُُ الله لصاحبه َِِ ابي بكر إ ذ يقول لصاحبه لا تحزن إ ن الله معنا ف أ ن ز ل الله سكينته عليه و أ ي د ه بجنود ل م ت ر و ه ا وجعل ك ل م ة الذين كفروا السفلى و ك ل م ة الله هي العليا نعم لا تحزن إ ن الله معنا فيجب على, المسلم ويجب على المسلمين و ج ب على اجمعين أ ن يحرصوا على أ ن يكون الله معهم ف إ ذ ا لم يكن الله معهم والله ثم والله لم يحققوا شيئا أ ب د ا ا ظ لي عرفت كيف أ خ ز ا ه الله على يد ه م ل ا ئ ك انا لا اتحدث عن, عن الحماس عن البارد عن الحماس الذي ن ا ل آ ن العالم ك ل ج ا ن ا ل ك كلها عرفت شارع ع بطل عرفت ك د ا عرفت ك د ا وكل من الفضل ا ل شارع د ل ى المنفذ الموت على المصحف او كذا العراض ان يسنا عمل نفسه بطل في القضيه الفلسطينيه او لانه يهود ان يسنا عمينه بطل المعركه ي ق و ل ي ن كيف اخذ الله ع ر ا د أ عرادي اثيالي وصدق أ م ي ر المؤمنين عمر المنفقار ان قال كن ل ارينه أ ف أ ع ز ن ا الله ب ا ل إ س ل ا م ومهما ابتغينا ل ع ز ة في غيره أ ذ ل ن الله ا هذا أ ر ا د ا ل ع ز ة على يد بوش وعلى ب شارون وعلى أ ع د اعداء ء هذه الأمة أ و ه ذ ا ا ل د ي ن و أ ع د ا ء مقدسه الدين ف أ ذ ل ه الله تعالى على أ ي د ي ه م خاسروا قطعوا له الكهرباء والماء والاتصال وما إ ل ى ذلك وجلس أ و أ ج ل س و ه هناك ل م ص ل ح ة يريدونها نعم لا تحزن إ ن الله معنا فلا بد أ ن يكون المسلم حريصا على أ ن يكون الله معه في م و ا ج ه ة أ ع د ا ء الله سبحانه وتعالى ب ن ع ي ة تليق به سبحانه وتعالى أ و ب ن ع ي ة ا ل ت أ ي ي د والتسديد والنصر و ا ل إ م د ا د والدفاع منه سبحانه عز وجل نعم وكان عبد الله ا بن أ ب ي بكر الصديق رضي الله عنه وهذا واحد من أ س ر ة أ ب ي بكر كان يقوم بابلاغ إ ل غ ا ل أ خ ا ر و إ ب المخططات ا ل ك ف ر ي ة ل أ ب ي ه ورسول ل الله في الغرب ا كان هذا الشاب وكان شابا ذكيا قويا يظل في م ك ة مع القول كان ويجمع س ت ت م ماذا ماذا ع يقولون يخططون إلى اين الى ه و يبحثون ا ا ا ذ ف ل و قررون ويجمعوا ا ماذا كل الاخبار وعندما ي أ ت ي الليل ويخرج و ل الظلام ي من م ك ة حتى يصل الى الغار وهذا دليل على ان ب ص ر ة ابي بكر كان ت ل ع ل ب ان رسول الله و ارادتهم ذهبا الى الغار, فكان يذهب إلى الغار ل إ ب ل ا غ كل ا ل أ خ ب ا ر وكل المخططات فعلوا كذا وفعلوا كذا ويبحثون في كذا ويبحثون في ك ذ ا و أ ر ا د رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاختباء في ا ل غ ا ر أ ن يذهب الناس يبحثون في كل مكان وفي كل طريق وفي كل اتجاه وهو في ا ل غ ا ر وبعد ث ل ا ث ة أ ي ا م عندما يياس الكافرون من العثور عليه يخرج هو من طريق آ خ ر متجها ً إ ل ى المدينه إذن فكان عبد ل ل ابن ابي بكر ي أ ت ي ب ا ل أ خ ب ا ر وقبل النهار في الصباح الباكر يرجع إ ل ى م ك ة ويصبح في ه ا ك ب ا ئ ف ي ه ا يصبح في ك ة ك أ ن ه بات فيها ك أ ن ه ما خرج منها وكان عامر ب د ل ل ه أو كان ا ع بن فهيرك خادم ابي بكر كان يرعى الغنم لابي بكر كان هذا ي أ ت ي بقطع الغنم و ي أ ت ي به إ ل ى الغار ليشرب رسول الله و أ ب و بكر من ل ب ن ه ا و أ ي ض ا يقوم ب إ ت ل ا ف ا ل أ ث ر الذي كان يتركه وراءه عبد الله لتبقى الامور ه ا د ئ ة س ا ل م ة ب إ ذ ن الله تعالى نعم أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة بعد ث ل ا ث ة أ ي ا م جاء عبد الله بن اورثه بالراحلتين في, في الوقت م ع د المحدد ا ل في و المحدد و أ خ ذ هو او أ خ ذ برسول الله و ب أ ب ي بكر في الطريق إ ل ى المدينه حتى وصل إ ل ى ا ل م د ي ن ة وفي الطريق وقعت أحداث وقعت معجزات يعني في ا لعلنا ط ر ي ق ل نشير إ ل ي ه ا عندما نكون نبحث ك و ن ن عن العبر ونبحث عن الدروس إ ن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه ا ل أ ح د ا ث ا ل آ ن نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلا إ ل ى ا ل م د ي ن ة لنعود إ ل ي ه م ر ة أ خ ر ى ماذا فعل في ا ل م د ي ن ة ما هي ا ل أ م و ر التي قام بها للقيام ب ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة وببناء المجتمع ا ل إ س ل ا م ي أ ق و ل ما سمعتم و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم ولجميع المسلمين ي أمين والحمد لله الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين ن والحمد والحمد الحمد الحمد والعاقبة ا لله لله لله لله ل رب ق ولا عدوان إلا على ل ا ظ م يقول سيدنا ل على ا م س محمد ونولانا ع ع ل آله ى وأصحابه أ ج م ي م تبعهم بقسام ن ا د ي ن أ م بعد د يقول ي س ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما راى ابو داود وغيره بسند صحيح يوشك أ ن تداعى عليكم ا ل أ م م كما تداعى ا ل أ ك ل ة إ ل ى قصعتها قال قائل أ و من قله نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أ ن ت م كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم ا ل م ه ا ر ة منكم و ل ي ت ف س ن الله في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا و ك ر ا ه ي ة الموت فيا له من داء ا ل عبال فقير هذا الحال معشر ا ل أ ح ب ة التي تعيشه امتنا اليوم هو الذي ثوره رسول الله صلى الله ع س ل و ح د د وتكلم عليه يوشك ويوشك من أ ف ع ا ل ا ل م ق ا ر ب ة التي تدل على أ ن الخبر والفعل قريب ورسول الله يقول هذا في عصره ل ل ص ح ا ب ة وكانوا يستبعدون أ ن تجتمع عليهم الظلم ا ل ك ا ف ر ة ل أ ن ه م انتصروا واقاموا ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة وجاهدوا في سبيل الله حتى أ ص ب ح ت رايه ا ل إ س ل ا م ترفرف في ا ل ج ز ي ر ة كلها بل و ب د أ و ا يخرجون إ ل ى خارج ا ل ج ز ي ر ة ويخططون للغزو ولفتح خارج ا ل ج ز ي ر ة العربيه ة رسول ل ل ا يقول لهم هذا الكلام. يوشك أن تداع أي تجتمع الأمم ويبعي بعضها بعض ويبعي بعض. يوشك عليكم يهود لهم الكلام الأمم الأمم الأمم الأمم الكافرة هذا بعضها بعضها تجتمع تداع بعضا بعضا تداع جمعكم أن أن من、يهود. من نصارى من شهيوعين ي من كافرين ا ل أ م م أ ن تداعى عليكم ا ل أ م م كما تداعى ا ل أ ك ل ة إ ل ى قصره ص ع هل وحج مع ا ي ر الجياع نادى بعضهم على بعض هيا إ ل ى ق ص ع ة فيها ا ل ط ع ا ب ف ا ج ت ن ع و ا حولها ف ب د أ و ا ي أ ك ل و ن ما فيها أ ي ت ر ك و ن شيئا هناك لا أ ب د ا لا يتركون شيئا بل ر ب م ا حتى ا ل ق ص ع ة يقومون بكسرها ل أ ن فيها اقل طعامهم جياع محتاجون هكذا ا ل أ م م جياع إ ل ى دماء المسلمين جياع إ ل ى خيرات المسلمين جياع على مقدسات المسلمين جياع جياع على أ ع ر ا ب المسلمين فاجتمعوا اجتمع على ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة كما أ خ ب ر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تلاعن افادت الى قصعتها سحر تحجب قال و ا يا رسول الله لماذا اومن قلت النحوش ن قلنا ي ج ت م ع و لينا قالنا بل أ ن ت م ك ث ي ر ي ن نشوف بك الوقت قطار بل انتم كثير وهل اليوم المسلمون قليل اعداد ل ل اليوم قلائل لا م م س و ن ابدا المسلمين ورقم عدد المسلمين رقم كبير لو اجتمع هؤلاء لو كانت هذه الاعداد لو كانت ذباب لو كانت د م ع ر و ك ا ن ت بعضبات واجتمعت على اليهود لقتلوه شرذمه قليله من اليهود ج ث م و ا على ص ب ر ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة وتربعوا على عاتق ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة وعجزت ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة خذلانا من أ ع د ا ئ ه ا خذلانا من المنافقين خذلانا من العملاء عجزت أ ن تحسم ا ل م ع ر ك ة مع اليهود لكن هذا على الغالب وهذا لا يعني لا ت بد ان ل التي ا أخبر ه ا رسول الله لا بد أن تبقى ا ل ط ا ئ ف ة و ل ي س ا ل ط ا ئ ف ة هي ط ا ئ ف ة عرفات بل هي ط ا ئ ف ة المجاهدين ط ا ئ ف ة ا ل أ ي د ا ل م ت و ض ع ة والقلوب المؤمنه ا ل خ ا ش ع ة التي ترتبط بربها والتي تقدم نفسها ومالها و أ غ ل غال عندها من أ ج لا م ذ ا لا من أ ج ل حكم ولا من أ ج ل كرسي ولا من أ ج ل إ د ا ر ة و إ ن م ا من أ ج ل مقدسات ا ل إ س ل ا م ومن أ ج ل لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله هذه ليست、طبق. لكن تبقى لا أ ل ولكنكم ولكنكم كثير مع هذه ل ل ك كغثاء ف ر غثاء ا س ي ن لا ك م ل ه ا تحديك لها ر غ و الخشوش ة التي لأشياء التافية على تجمع ج ل لا كلمة لها ن و ا تضرب م ر ة إ ل ى إلى اليمين و م ر ة إ ل ى الشمال وهكذا حتى ي أ ت ي الريح وينفخ فيها وتطير و ت ب ق ى ل شيء غثاء كغثاء ا ل س ي ن ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابه منكم هنا ا ل ق ض ي ة ا ل أ ع د ا ء كانوا يهابون ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة نعم و ي ج ن على ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة أ ن ترهب أ ع د ا ء الله وخيف أ ن ت أ ع د ا ء الله لا كما ي ك و ن الغربيون ولا كما ي ك و ن المتغربون أ ن علينا أ ن نتعايش مع اليهود والنصارى أ ن ن ت ع وأن, وأن نتفاضنا حتى نكون إ خ و ة وحتى نتوحد في العقائد وفي ا ل أ د ي ا ن لا أ ب د ا انظروا ف ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة تهاب اعداء الله وفي قلوب أ ع د ا ء الله ا ل م ه ا ب ة لكن رسول الله يخبر عن هذا الوقت ب أ ن الله سينزع ا ل م ه ا ب ة مهابه ا ل أ م ة من صدور ا ل أ ع د ا ء ولينزعن الله من صدور عدوكم ا ل م ه ا ب ة منكم وليكلفن الله في قلوبكم ا ل و ه م الخوف يتنزعه القرب الى م ل الاعداء السلطين ي والوهن يتقذف ا رفو؟ ل في القرب ه ي الى ن الامه ة و ذ ا الدين ي ر ب ي أ ب ن الى ئ ه ع م ا ذ ا ع ل ى على حب الآخرة على حب الآخرة ا ل م و وبغض ت ا ل د ن ي ا لكن لما ن ع ك س ت ا ل ق ض ي ة ا ل أ ف ض ل هو أ ن أ ب ن ا ء ا ل أ م ة يحبون الموت ويكرهون ا ل ح ي ا ة واليهود بالعكس يحبون ا ل ح ي ا ة ويكرهون الموت قل يا أ ي ه ا الذين هادوا إ ن زعمتم أ ن ك م أ و ل ي ا ء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولا يتمنونه أ ب د ا بما قدمت دين في حياة سورة البقرة أحرس الناس ولتجدنهم البقرة على、حياة. ولتجد أ ن ه م أ ح ر ص ا ل ن ا س على ح ي ا ة ه م فقط يهود ف ق ر ت ي الاوراق اصبح المسلمون هم الذين يحرصون على ا ل ح ي ا ة وهو داء فقير معشر ا ل أ ح ب ة داء يعني عضال فداء مع معشر ا ل أ ح ب ة فعليك نعلم أ ن اليهود أ ع د ا ء و أ ع د ا ء ديننا وعن أ د القدسة ا و أ النصارى كذلك وعليه أحذر、الإخوة. احذر ل خ و ة أ المسلمين من التعاطف مع النصارى ومع الرهبان ل أ ن كنائس وتدرى وما الى ذلك لا ب د ا النصارى أ ع د ا ء ا ل أ م ة واليهود أ ع د ا ء ا ل أ م ة والكافرون أ ع د ا ء ا ل أ م ة لتجدن أ ش د الناس ع د ا و ة للذين آ م ن و ا اليهود والذين أ ش ر ك و ا نعم اليهود, اليهود والكافرون هؤلاء أ ع د ا ء ا ل أ م ة و أ ك ر ر م ر ة أ خ ر ى إ ن كان الكلام تقدم ا ل م ع ر ك ة مع اليهود لا تحسن بالقرارات ا ل د و ل ي ة ا ل أ م ر ي ك ي ة بقراره بوش أ و غير بوش لا ابدا بوش يقرر ويبقى القرار حورا على و ر ق وحتى لو سعى في التنفيذ من أ ج ل كما قلت القضاء ومن أ ج ل ا ل إ ج ه ا ض على تلك ا ل ش ع ل ة ا ل ج ه ا د ي ة ا ل إ ي م ا ن ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة التي ب د أ ت تضيق و ب د أ ت تعمل وتتحرك من أ ج ل إ ر ج ا ع العز بهذه الامه ق ض ي ة لأجل ن من فلسطين من أجل المسلمين المسلمون أجل أجل أجل أبدا أما أبادهم أبادهم مصلحة القدس ولا مصلحة ولا مصلحة الله العالم ل فقد فقد عدو في برش ك لكن ل ل أ س ف والعار للتاريخ يكتبوا ت ا ر ي خ يكتبوه على الجميع هؤلاء لكي يتكلموا على ف ي ل س ت ي ن وعلى الكوتش ق د وعلى ا الانتفاضه والعار ا ل ل يكتبوا غ ي التاريخ عليهم انهم ا ل آ ن ه ذ و ا كل ما كانوا في الكلمه فيهم ا ل آ ن ص ا ر يجتمعوا يكسروا مع بعضهم كذا وشربوا قرارات ب ص ر ا ح ي ا ت وممتلك الواحد بشرحاتهم ن ت ب ت ع م عرسهم وركضتكم ولا ما تكونش ف ي ر س ت ي ن تكون و ل ما تكونش اليهود يقتلوا يشربوا يخربوا ي ع م ل و ا ماشي مشكل نخير ديالهم يفتحوا ر ن ا ش قالوا ج م ع و ا لنا ع ا د ا ه المسلمين ه ا ل ت ل ي ف و ن ا ت ه ا ل أ ر ق ا م ه ا ل ب ر و د ه ا ل م ؤ س س ا ت هكذا هكذا اروا, آروا التبرعات لعند خاتم جبال لعند سلسله جبال لعندو فلوس لعندو كذا اروا ل أ ن ه م يعطيهم الثوره ويتكلموا ف ل س ط ن ا ي ح ت ا ج و هذا فلسطين للدق للقفز ولدورس ولقه لاعداء الله تعالى اعداء الله م دخلوا للقدس اليهود م دخلوش للقدس بهذه الوجهه هذه ب ش ر دخولها اليهود د خ و ا ل د ب ا ب ا ت اليهود دخلوا الطائرات اليهود دخلوا ا ل ا س ل ح ه الثقيله والخفيفه بالانواع هي ا ل أ س ل ح ه اليهود دخلوا يقتلون اللي يهدوا لخبرناه فلابد من أ ن يلقنوا دروسا في هذا الميدان اجمع الفلوس خليك باش يطيح كشفت له اليوم او باش يشرحه أعطيه شير عليهم اعطيها باش يشتري الدور لوحنا باش يشتري البنت باش ي د عليهم ل ا ش أجموا ب و ر ه م هذه الامه هذا الذي كان يمكن على الضحايا الامريكا في نور الان سكتي وكان شيء لا يقع علاش لانه قدر من المسلمين البارح كانت ف س امريكا يبكي ولكن لو المسلمين ما شموش كما قلت سابقا ارخص من دم الخنزير مش مشكلة الشعب الفلسطيني عن آخرين؟ لا م ش ك ل ة ي ت بان ل الشعب ل ف س ط ي يتمادى ل ر ن الناس الشعب ا ل ه ا ف ن ه م ا ل س ل ي ه و د ن ما ليهود. عنهم. اللي عندهم ل ي عن د ه اخرين ل ه هم ا ا م م ل ل س هم ا لا أ ن ن ي ي هم ه ا ه م اللي إرهاب أما ليهود ك ي د و ا ل نفسهم عن النفس الدفاع نعم م ا ش ر ا ل أ ح ب ة ا ل م ع ر ك ة ضد اليهود لا تحسن بما ترونه ن ع من ت ح س بما تلك ر و ن من ه ت العمليات ومن تلك المواقف ا ل ش ج ا ع ة ا ل إ ي م ا ن ي ة من أ و ل ئ ك الشباب الذين وقفوا ضد بعد اذله تعالى والله تعجبت كثيرا اسمعت مسؤول كبير في فلسطين كبير. يقول الشباب وقفوا مواقف البطولة موقف ا ا ل ب ط و ل ة دنت الدبابات اليهوديه ة الشباب الشباب ا و ي ت م ت ر ك الشباب ل ه ذ الشباب ي يا ه ليتهم ا ل جمعوهم وسلموهم ل أ ع د ا ء الله الشباب الذين كان يمكن أ ن يحققوا الكثير في هذا الميدان أ خ ذ ه م أ ع د ا ء الله وجمعوهم وسلموهم الى, ال... إلى اليهود فهم ا ل آ ن س ج في ا ل س م و د ا ا ل ي للشباب نعم عشر ا ل أ ح ب ة لا نملك إ ل ا أ ن نرفع أ ك ف ا ل ض ر ا ع ة إ ل ى الله عز وجل أ ن ي ر ب ط على خ ل و ب هؤلاء ا ل ش ع ا ه اللهم ا ر ب ط على خ ل و ب ه م اللهم سدد رميتهم اللهم سدد رميتهم وقو ي شوكتهم واعل رايتهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق المبين اللهم عليك باليهود اللهم عليك ب أ ح ف ا د القرده والخنازير اللهم عليك بشارون وببوشمعه وبجميع رؤوس الكفر اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم اللهم ن مكن المسلمين من رقابهم اللهم صلت سيف انتقامك عليهم اللهم زلزل ا ل أ ر ض من تحت أ ق د ا م ه م اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم وجمد الدماء في عروقهم يا أ ر ح م الراحمين يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين, المجاهدين في افغانستان والمجاهدين في الشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم انصره النصرا ل م ؤ ز ر ا اللهم قر ا ع ي ن ن ن ا ي اللهم واهدي واهدي يا أرحم ا ر ا ح نار العالمين ل انا ب واهد م س ا ن ا واهد ل ر ك ان س أ ل ك أن تنصر ا ل إ س ل ا م والمسلمين كما ن س أ ل ك أ ن توفق ملك البلاد إ ل ى ما تحب و ت ر ض ا ه يا رب العالمين آمين والحمد لله يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة العالمين السلام الله لله عليكم رب